ثلاثة، استمع إلى النص وتحدث عنه في الصف ثم اكتبه في دفترك فوائد الرياضة يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل الرياضة مفيدة لجسم الإنسان وخاصة عندما نمارسها بشكل دائم ومن أهم هذه الفوائد واحد التخلص من زيادة الوزن وهو يعتبر من أهم الفوائد اثنان تحافظ على سلامة الجسم وتقوي العظام ثلاثة تقوي قدرة الإنسان على القيام بالواجبات اليومية